إِنَّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا قُلُقُ إلا الْأَوَّلِينَ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِن فِي ذَٰلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ فَاتَّقُوهُمْ صَالِحٌ أَلَّا تَتَّقُونَ إِنَّ لَكُمْ رَسُولًا أَمِينًا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أُبْدِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَفَتُرْهَنُ فِي مَا هَامُنَا آمِنِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وتنحتون من الجبال أموتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر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 لا خدهم العذاب إن في ذلك لآيتهم وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك الله العزيز الرحيم.